بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد فنستانف اليوم إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه قراءة الجزء الرابع عشر من كتاب الله وتفسيره من المختصر في تفسير القرآن الكريم سأقرأ اليوم عن الآيات والتفسير نغير لعل إن شاء الله الفائدة تكون عظيمة سورة الحجر مكية من مقاصد السورة انذار المكذبين بالعفاب من خلال عرض مشاهد المهلكين تحذيرا للمخاطبين وتثبيتا للمؤمنين التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة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 هل جئتنا بالملائكة يشهدون لك أو طلبت إهلاكنا بسبب كفرنا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موظرين قال الله ردا على ما من مجيء قال الله ردا على من مجيء الملائكه لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمه حين يحين إهلاككم بالعذاب وليس اذا جئنا بالملائكه ولم يؤمنوا بممهلين بل سيعاجلون بالعقاب إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وانا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف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 قالوا احنا وصلنا قالوا ولا قالوا نعم نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون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 يهتم الكفار عادة بالماديات فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء مغترين بالاماني الزائفة منشغلين بالدنيا عن الآخرة هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدد لا تأخير فيه ولا تقديم وإن الله لا يعجل لعجلة أحد تكفر الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزياده والنقص إلى يوم القيامة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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض بسقناها ليستقر الناس عليها وجعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناس وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة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 وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وما من شيء ينتفع به الناس والدواب الا نحن قادرون على ايجاده ونفع الناس به وما نوجد ما نوجده من ذلك الا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرة فسقيناكم من ماء المطر ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت ونميت الأحياء إذا استوفوا آجا وَنَحْنُ ونحن الباقون الذين الْأَرْضَ الأرض ومن عليها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا وعلمنا من تأخر فيهما لا يخفى علينا من ذلك شيء وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 والجن خلقناه من قبل من نار السموم وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار شديد في الحرارة وَإِذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون واذكر أيها الرسول إِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ ولإبليس وكان معهم إِنِّي سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمره وتحية له فسجد الملائكة كلهم أجمعون فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم إلا إبليس ابى أن يكون مع الساجدين لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة من فوائد الآيات ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها وهي مثبتة بالجبال الرواسي لألا تتحرك بأهلها وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال الله الإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال إبليس متكبرا ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا قال فخرج منها فإنك رجيم قال الله لإبليس أخرج من الجنة فإنك مطرود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة تبي تقرأ وحناك الله يحفظك نعم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة قال فإنك من المنظرين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إبليس يا رب أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلق قال فإنك من المنظرين قال الله له فإنك من الممهلين الذين أخرتوا أجالهم الى يوم الوقت المعلوم الى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخه الاولى قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين قال ابليس يا رب بسبب اضلالك لي لاحسنن لهم المعاصي في الارض ولاضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين إلا من استقيتهم من عبادك لعبادتك قال هذا صراط علي مستقيم قال الله هذا طريق معتدل موصل إلي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عباد المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين وإن جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ وإن جهنم لموعد إِبْلِيسَ ومن اتبعه من الضالين كلهم لها سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم لجهنم سَبْعَةُ أَبْوَابٍ يدخلون منها لكل باب من أَبْوَابِهَا من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منهم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 أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به وأن عذابي هو العذاب الأليم وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي ونبئهم عن ضيوف إبراهيم وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط من فوائد الآيات في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة سجد الملائكة لآدم سجد الملائكة لآدم كلهم أجمعون سجود تحية وتكريم إلا إبليس رفض وأبى لا سلطان الإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن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 خائفون. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال الرسل من الملائكة لا تخف إن نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الرسل من الملائكة إن أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد عظيمي الشر وهم قوم لوط إلا اهل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك إن مسلموهم جميعا منه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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل وسر خلفهم ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوه وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قد قدرناه وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل سدوم مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة قال إن هؤلاء ضيوفي فلا تفضحون قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم واتقوا الله ولا تخزون وخافوا الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع قالوا أولم ننهك عن العالمين قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس من خوائد الآيات تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع هؤلاء الضيوف دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بنات من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحي وحياتك أيها الرسول إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون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 وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية, أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه السلام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 وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين الحمد لله وعطيناهم الحجج وعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها فأخذتهم الصيحة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم صائقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن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 أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله اجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض من فوائد الآيات أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم فإذا انتهى أو قع بهم من العقوبات ما يستحقونه كراهة دخول مواطن العذاب ومثلها دخول مقابر الكفار فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى عز وجل على المؤمن أن يكون بعيدا من المشركين ولا يحزن ان لم يؤمنوا قريبا من المؤمنين متواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء الذين جعلوا القرآن عضين الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر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 ولا تخف منهم فقد كفيناك كيد الساخرين من ائمه الكفر من قريش الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبه شركهم السيئه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أن أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالجا إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله وكن من العابدين لله المصلين له ففي ذلك علاج لضيق صدرك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك سورة النحل مكية من مقاصد السورة التذكير بالنعم الدالة على المنعم الزام بعبوديته وتحذيرا من جحود نعمته التفسير بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله أنخوفوا أيها الرسل الناس من الشرك بالله فلا معبود بحق إلا أنا فاتقوني أيها الناس بامتثال أوامري والاجتناب نواهي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق بالحق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 من فوائد الآيات عناية الله ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من أذى المشركين التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والكروب المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبارة التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت ما لم يغب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكر على عقله ثم الله الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس ملكن الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيلة في اسفاركم إلى بلد لم تكون واصليه إلا بمشقة عظيمة على الأنفس إن ربكم أيها الناس برؤوف رحيم بكم حيث صخر لكم هذه الأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحمل عليها أمتعتكم ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يعقلون وذلّ الله لكم الليل لتسكنوا فيه وَتَسْتَرِيحُوا والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء والقمر وجعله نور مذللات لكم بأمره والنجوم مذللات لكم بأمره القدري بها تهتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم فهم الذين يدركون الحكمة منها وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقومه يذكرون وسخر لكم ما خلق سبحانه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 شقعوا باب البحر وتركبون هذه السفن طالبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة من فوائد الآيات من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه خلق الله النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصل يسلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر بتسخير البحر لتناول اللحوم الأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجام وللركوب والتجارة ولاتفاع عن البلاد من أذى محتل وعدوان مستعمر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 تهتدون بها في السير نهارا وجعل لكم النجوم في السماء رجاء تهتدوا بها ليلا أَفَمَن يخلق كَمَن لا يَخْلُقُ أفلا تذكرون أَفَمَن يَخْلُقُ هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفردوه بِالْعِبَادَةِ ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم وان تحاولوا ايها الناس عد نعم الله الكثيره التي انعم بها عليكم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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص ويحملوا من آثام الذين اضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا فما أخذ قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم استقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لقد أتى الكفار من لقد أتى القفار من قبل هؤلاء بالمكائد لرسولهم فهدم الله أبنيتهم من أسوسها فسقطت عليهم ثقوفهم من فوقهم وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها من فوائد الآيات في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ودعائه طبيعة الإنسان الظلم والتجرع على المعاصي والتقصير في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله مساواة المضل للضال في جريمة الضلال إذ لو لا إضلاله إياه لا بنظره أو بسؤال الناصحين أخذ الله أخذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشريف بخلاف الشيء الوارد تدريجاه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 قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعادون أنبياء والمؤمنين بسببهم قال العلماء الربانيون إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع على الكافرين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 فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ويقال لهم ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم ماكثين فيها ابدا فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده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 وما عده الله لهم من الثواب في الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا ولا نعم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دار الآخرة جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين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 بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به من فوائد الآيات فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إن نعلم ما كنتم تعملون وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوه عليه حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك يحصل برحمه الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم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 فلا مانع يمنعنا من ذلك إنما نقول لشيء اذا اردناه كن فيكون لا محاله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون والذين تركوا ديارهم واهليهم واموالهم مهاجرين من بلد الكفر الى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عن عليهم لننزلن لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أدى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم وصبروا على طاعة الله وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم فأطاع فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم من فوائد الآيات العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء وضيلة الصبر والتوكل أما الصبر فلما فيه من من قهر النفس واما التوكل فللعزوف عن الخلق والاتجاه الى الحق جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم واموالهم وصبروا على الاذى وتوكلوا على ربهم هو الموطن الافضل والمنزلة الحسنه والعيشه الرضيه والرزق الطيب الوفير والنصر على الاعداء والسياده على البلاد والعباد وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما ارسلنا من قبلك ايها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم فلم نرسل رسلا من الملائكه وهذه سنتنا المطردة وان كنتم تنكرون ذلك فاسالوا اهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا ولم يكونوا ملائكه إن كنتم لا تعلمون انهم بشر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح ولعلهم يعملون افكارهم فيتعظوا بما تضمنه أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين دبروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفالهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو, أو أمنوا ان ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه فالله قادر على تعذيبهم في كل حال إن ربكم لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون إليه اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أو لم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلة خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة هو وهم لا يستكبرون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 مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه ويفعلون ما يامرهم به ربهم من الطاعة نقف إن شاء الله ربهم صليوا منكم إن شاء الله I okay. لا لا لا ورايح لكن أنا مرتاح ومتح. أنا مرتاح بنت قان ملذة وياك أقول بنت قان ملذة وياك تقرائتك طيبة إشارة إذا أكثر من ست أخطاء فأكمل لا أنت أدرب نفسك لا إن شاء الله بس... أول مرة بتقرأ. لا قال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين مش مناسب اني أقرأ عن الآيات وهذا؟ لا قصد أنا لا هذا إيش أبو حرب أنساب؟ إن واحد يقرأ ولا عادي؟ طيب. يلا. قال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا له الدين له, له الدين واصبا قل وله, وله وله وله الدين واصبا أفغير الله تستقر وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا أفغير الله تخافون لا بل خافوه وحده وله ما في السماوات ولو... أنا أنا أقرأ هذا أي أقرأ نعم وما بكم من فمن الله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 ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا من فوائد الآيات على المجرم <تصفيق> على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غره وهم لا يشعرون جميع النعم من الله تعالى سواء المادية كالرزق والسلامة والصحة أو المعنوية كالامان والجاه والمنصب ونحوها لا يجد الإنسان ملجأا لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله تعالى فيضج بالدعاء إليه ذو أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه ليكفر بما آتيناه فتمتعوا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 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به وامتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون يختفي ويتغيب عن قومه من سوء ما أخبر به من ميلاد أنثى تحدثه نفسه أيمسك أي هذه البنت على ذل وانكسار أو يئدها فيخفيها في الطراب ما اقبح ما يحكم به المشركون حيث حكموا لربهم بما يكرهون لانفسهم.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 ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من الإناث وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله منزلة الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون حقا إن لهم النار وإنهم متركون فيها لا يخرجون منها ابدا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه ولهم يوم القيامة عذاب موجع وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقومه يؤمنون وما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن فهم الذين ينتفعون بالحق من فوائد الآيات من جهالات المشركين نسبة البنات إلى الله تعالى ونسبة البنين لأنفسهم وأنفتهم من البنات وتغير وجوههم حزنا وغما بالبنت واستخفاء الواحد منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شدة, من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت من سنن الله امهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام فتقوم الحجة عليهم ببيانه والله أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقومه يسمعون والله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافه. إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلالة وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون وألهم ربك أيها الرسول النحل وأرشدها أن اتخذي لك بيوتا في الجبال واتخذي بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات واسلكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان فيه الأبيض والأصفر وغيرهما وغيرهما فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض إن في الهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لذلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم ايها الناس من جنسكم ازواجا تانسون بهن وجعل لكم من ازواجكم أولادا وأولاد اولاد ورزقكم من الماكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها افبالباطل من الاصنام والاوثان يؤمنون وبنعم الله الكثيره التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده من فوائد الايات جعل الله جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والاعناب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 في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه من منن الله العظيم على عباده أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر به أعينهم بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة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 ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء فلا يستوي هذان الرجلان فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة الثناء لله المستحق للثناء بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألهية واستحقاق ان يعبد وحده هلا؟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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم مستمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد انقضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا وجعل لكم مستمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها رجاء تشكروه على ما أنعم به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 وألهمها قبض أجنحتها وبسطها ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر من فوائد الآيات لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد إذ جعل منهم الغنية والفقير والمتوسط ليتكامل الكون ويتعايش الناس ويخدم بعضهم بعضا دل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبارة الأصنام لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف في الأشياء وعلى نفع غيره ممن يعبدونه على الأمر بالخير والعدل من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم بشيء ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم ويستمعوا والأبصار والأفئلة فبها يعلمون ويدركون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 والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر ويسهل نصبها وقت نزولكم وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد والله جعل لكم مما خلق ظلامكم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 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن عرضوا عن الايمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا وليس عليك حملهم, وليس عليك حملهم على الهداية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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا عين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم مكاذبون وإذا عائن المشركون في الآخرة لمعبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم فأمطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون مكاذبون في عبادة شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء ان اصنامهم تشفع لهم عند الله من فوائد الآيات دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال ومنها استخدامها في البيوت والأثاء كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء, وهو أزكى الشهداء وأعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم عليهم الحكم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 ويوم نبعث في كل أُمَّةٍ شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزل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 يعيظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد وأن لا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا ينزمه كالإنفاق تطوعا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 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرة إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه ولا تنقضوا الأيمان بعد أغليضها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه إن الله يعلم ما تفعلون لا يغفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من امه إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب تصيرون منكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود هل تفون بها أم تنقضونها وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله ويوفق من يشاء بفضله لذلك ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا من فوائد الآيات للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية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 من عمل صالح عملا صالحا موافقا للشرع ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله فلا فلنحينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة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 وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى والله اعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه قالوا انما انت يا محمد كاذب تختلق على الله بل اكثرهم لا يعلمون ان النسخ انما يكون لحكمة الهيه بالغه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 الآيات العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله والاستعادة به من شره على المؤمنين أن يجعلوا القرآن أمامهم فيتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية نسك الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة وهي مراعاة المصالح والحوادث وتبدل الأحوال البشرية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان وهم كاذبون في دعواهم فلغه من يزعمون أنه يعلمه أعجمية وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح لبلاغة عالية فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي إن الذين لا يؤمن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 كاذبا فيما جاء به من ربه إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بايات الله لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب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 من فوائد الآيات التخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا وحرموا من هداية الله وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وجعلوا, وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة كتب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا على الجهاد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 هل ايش قلت؟ أنا ايش قلت؟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 والدم المسفوح والخنزير بجميع أجزائه وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إسم عليه فإن الله غفور يغفر له ما أكل رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. إن الذين يفرون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا أيها المشركون لما تصفوا ألسنتكم من الكذب على الله. هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام. بقصد أن تختلقوا على الله الكذبة بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب متاع قليل ولهم عذاب أليم لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا ولهم يوم القيامة عذاب موجع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 من فوائد الآيات الجزاء من جنس العمل فإن أهل القريه لما بطروا النعمة بدلوا بنقيضها وهو محقها وسلبها ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية وجوب الايمان بالله وبالرسل وعباده الله وحده وشكره على نعمه وآلائه الكثيره وأن العذاب الالهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمه الله عليه الله تعالى لم يحرم علينا الا الخبائث تفضلا منه وصيانه عن كل مستقدر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 فأعتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين واعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلا من الجنة إنما جعل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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل تعظيم السبت فرضا على الهود الذين اختلفوا فيه، يتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبارة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمر بالتفرغ فيه. وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحقه.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 ادعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب وجادلهم بالطريقة التي هي احسن قولا وفكرا وتهذيبا فليس عليك هداية الناس وإنما عليك إبلاغهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 واصبر وما صبرك إِلَّا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله له ولا تحزن لإعراض الكفار عنك ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به فهو معهم بالنصر والتأييد من فوائد الآيات اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم فيغفر الله لهم يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عليه السلام قدوة لهم على الدعاه الى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث الحكمه والموعظه الحسنه والمجادلة بالتي هي احسن العقاب يكون بالمثل دون زياده فالمظلوم منهي عن الزياده في عقوبة الظالم الله اعلم صلى الله وسلم